أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخلف من بعدهم خلف أضع الصلاة واتبع الشهوات، واتبع الشهوات فسوف يلقون غياء. فخلف من بعدهم خلف أضع الصلاة. اضاع الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة فاولائك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا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 على ربك حتما كان على ربك حتما قضي ثم من نج ثم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 خيرا عاد ربك ثوابا وخيرا رد فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتي أنما له ولدا أطلع الغيب أم اتخذ عاد الرحمن عنده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 ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن إلا من اتخذ عند عدا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند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 هل تحس منهم من أحد؟ هل تحس منهم أو تسمع لهم